اختلاف العلماء هل يمسح الرأس في وضوء الجنابة او لا يمسح باعتبار انه يغسل بل يخلل كما جاء في حديث ام المؤمنين عائشة وكما سيأتي تفصيله ان شاء الله ورجحنا من هذه الاطوال مذهب الحنفية ان الغسل يجزئ عن المسح ويكفي بل هو مسح وأكثر من المسح فإذا كان الإنسان يغسل رأسه ويخلل شعره حتى يروي أصول شعره فهذا يكفي من المسح وحديث عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهما وقولهما توضع وضوءه للصلاة أريد به الآيه؟ الغالب كما نصت أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها على تأخير غسل الرجلين عن بقية أعضاء الوضوء ننتقل بعد ذلك إلى حكم تخليل الشعر في غسل الجناب هل يجب أو لا يجب محل التخليل المتفق عليه طبعا الشعر ممكن يكون في الرأس ممكن يكون فيه اللحية وممكن يكون في البدن في أي جزء من البدن يعني فهل هذا كله يخلل وهذا التخليل واجب أم مستحب طيب احنا عندنا الكلام فين الوقت كان فرع فرع الأول ما هو الشعر الذي يخلل وهل يخلل وجوبا أم استحبابا محل التخليل المتفق عليه في غسل الجنابة هو شعر الرأسي وقاس بعضهم غيره عليه الحمد الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى مجلد واحد صفحة ربعمية قوله أصول الشعر وللكشميهني يخلل بها وللكشميهني أصول شعره أي شعر رأسه ويدل عليه رواية حمد بن سلمة عن هشام عند البيهقي يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر ثم يفعل بشق رأسه الأيصر كذلك وقال القاضي عياب احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد في الغسل إما لعمومه أو لعموم قوله أصول الشعر هذا العموم يصح أو لا يصح لا يصح ليه لأن العموم المذكور في رواية مقيد في رواية أخرى هو طبعا ده إطلاق الإطلاق هنا مقيدتين في رواية أخرى وإما بالقياس على شعر الرأس انتهى كلامه قلت أما العموم فغير ظاهر لتقصيصه في الرواية المذكورة بشعر الرأس وأما القياس ففيه نظر إذ لم ينقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصل في هذا الباب والمنقول كما في الأحاديث السابقة تخليل شعر الرأس ويؤكده حديث عائشه رضي الله تعالى عنها يعني يؤكد أن التخليل بيكون في شعر الرأس فقط حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت شكل أن أسماء بنت شكل رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط فقال تأخذ إحدى كن ماءها وصدرتها. فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء إلى آخر ما ذكر وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماءا فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها الحديث رواه مسلم وغيره فهنا الدلك كله أو التقليل منصرت إلى شعر الايه الى شعر الرأس وهل هذا التخليل مستحب ام واجب فيه خلاف بين العلماء فبعضهم قال بالوجوب وبعضهم قال بالاستحباب وفرق بعضهم بين الشعر الكثير والخفيف نعم ليه والمرأة والرجل ما الذي يجعلهما يفترقان او بالنسبة يعني ده احنا بنقول يؤكد ان التخليل في شعر الرأس هو ده لكن عموم افعال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك الاصل عندنا في هذا الباب وانا قلت الاصل في الباب الاحاديث المروية في صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تتعرض ام المؤمنين عائشة ولا ميمونة الى تخليل النبي صلى الله عليه وسلم لحياتها وإحنا اتكلمنا قبل كده في مسألة التخليل اللحية في الوضوء وقلنا إيه قلنا كل الأحاديث على انفرادها ضعيف لكن بمجموع الأحاديث وعلى قول من حسن بعضها أو صححها بمجموع طروقها أقصى ما يقال فيه أنه إيه مستحب وإن أنكره بعض أهل العلم قال الإمام أحمد وغير. ده في الإيه ده في الوضوء اما في الغسل فلم تتعرض ام المون عائشة ولا ميمونة رضي الله عنهما الى ان النبي صلى الله عليه لحيته مع انهم وصفوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم بدقة بالغة والكلام في اللحية هيأتي لسه في الكلام ان شاء الله قلت هل هذا التخليل المستحب ام لا ام واجب يعني بعض العلماء قال انه واجب وبعضهم قال انه مستحب وهناك من فرق بين الشعر الكفيف والشعر الخفيف قال في الشرح الممتع وقوله ويعم بدنه بالغسل مرة يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف فيجب غسل ما تحته بخلاف الوضوء فلا يجب غسل ما تحته والشعر الكثيف هو الذي لا ترى من ورائه البشرة يبقى الحب الفاصل بين الشعر الكثيف والشعر الخفيف ان البشرة لا ترى من وراء الكثيف قال أهل العلم والشعر بالنسبة لتطهير ما تحته ينقسم إلى ثلاثة أقسام كلام مازال الشيخ ميثايمين عليه رحمة الله الأول يجب تطهير ظاهره وباطنه بكل حال يعني سواء كان كثيف أو خفيف وهذا في الغسل من الجنابة وطبعا ينسح الحكم على الغسل من إيه؟ من الحيط طبعا الثاني يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفا وتطهير ظاهره إن كان كثيفا وهذا في الوبوء الثالث لا يجب تطهير باطنه سواء كان كفيفا أو خفيفا وهذا في التيمم انتهى كلامه فظاهر أنه يرى ها وجوب تخليل الشعر في الغسل أيًا كان وصفه والقول باستحباب التخليل فقط أقرب إلى الصواب لعدة أمور أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به وإنما هي حكاية فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوه يعني لو كان تخليل شعر الرأس واجبا لقال النبي صلى إيه؟ خللوا شعوركم أو نحو ذلك لكن الكلام عندنا واضح من فعل من حكاية أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله تعالى علها ان ذا كان إيه؟ فعل والفعل يدل على الاستحباب لا الوجوب ومنها أن هناك أحاديث أخرى تنقل صفة الغسل من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله ليس فيها ذكر التخليل أما الأحاديث القولية فمنها حديث عمران ابن حصير رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي أصابته جنابه فلم يجد ماء فاعتزل الناس ولم يصل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصابطني جنابه ولا ماء فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم جاءه إيه ماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه ماء ثم قال خذ هذا فأفرغه عليك هذا الحديث رواه البخاري فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه سوى إفراغ الماء على بدنه ومنها ما أخرجه مسلم وغيره عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كنت يا رسول الله إني مرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للجنابة أي أفأنقضه للجنابة أو قالت لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاثة حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين فاكتفى بالإفاضة ولم يذكر التقليل بل منعها من نقض ضفائرها مع شدها بما يحول دون التخليل على النحو المذكور آنفا يبقى هنا مع الضفيرة الشديدة يصعب أن يصل الماء إلى داخل, الايه؟ داخل الضفيرة وإلا ما كان لسؤالها معنى أصلا يعني يا لما سألت النفس السلم عن نقض ضفائرها أرادت أن تعم شعرها بالماء فالنفس السلم قال إنما يتفيك أن تفعلي ما سمعتم نعم ومن الأحاديث الفعلية رواية البكاري رحمه الله تعالى لحديث ميمون رضي الله تعالى عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم متح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه لاحظوا أن يفتحمل ايه بتوصف الوضوء بدقة ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه يبقى في هذه الحكاية لم تذكر ميمونة رضي الله تعالى عنها التخليل بالمر نعم وأما تقليل اللحية طبعا هذا وذاك يجعلنا مقطع أو نرجح على الأقل بأن تخليل شعر الرأس مستحب فقط وإلا لا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل رواية بل أمر به ولم يتركه سواء من فعله أو لتعليمه لغيره وأما تخليل شعر اللحية فاختلف فيه على مالك رحمه الله تعالى يعني له في المسألة قولين فروي عنه القول بوجوبه والقول بعدم الوجوب قال أشهب عنه أي عن مالك وعليه تخليل لحيته في غسل الجنابة قيل له في موضع آخر أي خللها في غسل الجنابة قال نعم ويحركها واحتج في الموضعين بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصول شعره وكذلك روى عنه ابن القاسم وابن وهب وقال ابن رجب وقال ابن حبيب المالكي وقال ابن حبيب المالكي ومن ترك تخليل لحيته في ذلك أي في الغسل وأصابع رجليه لم يجزه أي هذا الغسل وده طبعا صريح في, في الوجوب قال الباجي وجه قول أشهب قول عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره ومن جهة المعنى أن استيعاب جميع الجسد في الغسل واجب والبشرة التي تحت اللحية من جملته فوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها بالبلل وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة في الصغرى لأن طبعا كان يلزم يقول بالإيه على هذا الوجه يلزم أن يقول بوجوب التخليل فين في اللحية في الوضوء نعم قال وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنية على التخفيف ونيابة الأبدال فيها من غير ضرورة ولذلك جاز فيها المسح على الكفين ولم يجوز في الغسل وهذا القول في الحقيقة يتمشى مع مذهب الإمام مالك القائل بوجوب الدلك في الغسل وسيأتي بيان هذه المسألة بعد ذلك وروى عنه ابن القاسم أنه قال ليس على المغتسل من الجنابة تخليل لحياته قال الباجي وجه رواية ابن القاسم أن الفرض قد انتقل إلى الشعر النابت على البشرة فوجب أن يسقط حكم إيصال الماء إلى البشرة بإمرار اليد عليها وهذا القول ان كان المقصود نفي وجوب التخليل فذاك إيه مسلم وهو أوجه وإن كان لا ينفي المشروعية أو الاستحباب يبقى هم عندنا الآن تقليل شعر الرأس من العلماء من قطع بوجوبه ورجحه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى كما سمعتم لكن الأدلة التي في الباب سواء كانت نقلية من فعله صلى الله عليه وسلم أو من قوله ترجح القول به الاستحباب وكذلك الأمر في اللحية لمن مالك عليه رحمة الله هو خالف الجمهور ففي رواية عنه قال بالوجوب والأخرى قال بالإيه بالاستحباب وإذا كان التقليل في الرأس مستحبا فمن باب أولى أن يكون فين في اللحية نعم طيب هل يشرع التثليف في غسل الرأس يغسلها كلها ثلاثا فيه خلاف بين العلماء فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول في مذهب مالك قالوا نعم يشرع غسله ثلاثا بل يستحب ونص مالك في المدونة ليس فيه عدد معتبر نص في المدونة قال ليس فيه عدد معتبر وإنما المطلوب أن يغسل رأسه ويسبغ الغسل بدون توقيت عدد معين فإذا بلغ الماء إلى بشرة الرأس فقد أدى إلى بشرة الرأس فقد أدى ما عليه وذهب القرطبي والقاضي عيار إلى أن التكرار في الغسل غير مشروع حتى في غسل الرأس وده في مسألة الغسل أن يكتفن بمرة واحدة في غسل الرأس وفي أعضاء الوضوء وفي غسل البدن تلمنا الآن في غسل الرأس واستدل الجمهور بحديث الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات وفي لفظ ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه يبقى دفئة يصب على رأسه رأس هنا مفرد مضار فتفيد يبقى دفئة العموه يبقى كل رأسه نعم وفي صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيده على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما هنا ظاهروا أيضا تعنيه من الرأس ثلاث مرات قال الحافظ والسياق مشعر بأنه سسلم كان لا يفيض إلا ثلاثا وهي محتملة لأن تكون للتكرار ومحتملة لأن تكون للتوزيع على جميع البدن لكن حديث جابر في آخر الباب يقوي الاحتمال الأول اللي هو الايه التكرار قلت حديث جابر أورده البخاري رحمه الله تعالى بعد حديث جبير المتقدم مختصرا بلفظ كان النبس سلم يفرغ على رأسه ثلاثة ثم أورده مطولا عن أبي جعفر الباقر قال قال لي جابر نعبد الله رضي الله عنهما وأتاني ابن عمكة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 قال الحافظ والمراد أن يأخذ في كل مرة كفين والكف اسم جنس فيحمل على الاثنين ويحتمل أن تكون هذه الغرفات الثلاث للتكرار ويحتمل أن يكون لكل جهة من الرأس غرفة كما سيأتي في حديث القاسم عن عائشة يعني كأنه بينتقل من حديث إلى آخر قلت يعني قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب إنها صغير اللي بيضع فيه أو ما تحلب فيه الناقة ونحوها إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه قلت وهذا دليل من قال لا يشرع التكرار في غسل الرأس يعني ايه حمل كل روايات الغرفات الثلاث عليه التوزيع مرة على الشق الايمن ومرة على الشق الايصر ومرة على الوسط حتى وان انساب الماء او سال الماء سال الماء على الشق الايمن والشق الايصر مع غرفة الوسط فالمقصود اصلا ايه وسط الرأس والمقصود فليس في هذا ايه تكرار قال في المفهم ولا يفهم من هذه الثلاث حفنات انه غسل رأسه ثلاث مرات لان التكرار في الغسل غير مشروع لما في ذلك من المشقة وانما كان ذلك العدد لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن ثم الأيصر ثم على وسط رأسه كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يعني هذا الحديث وفي رواية لها أيضا ثم صب على وسط رأسه وهذا القول في الحقيقة قوي متجه لا كما قال ابن رجب إنه خلاف الظاهر يعني ابن رجب لما نقل كلام القرطبي رحمه الله تعالى هذا قال وهو خلاف الظاهر لا والحقيقة هو ده الايه الاقرب الى الظاهر وان اللي قاله الحافظ ابن رجب هو الابعد ليه الحافظ ابن رجب قال ايه ان هم ثلاث غرفات عمم بكل غرفة ايه راسها وانما ابتدى بالجانب الايسر مره وهو بالجانب الايمن مره وهو بيعمم الراس وبالجانب الايسر مره وهو بايه بي بيعمم من الراس والمره الثالثه وسط الراس فعممها كلها طبعا لا يعرف في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ عملاً بالجهة اليسرى قد لا سيما يكون عمل فيه مخصوص بالإيه التطهير نعم نعم استعمل اليسرى في إزالة النجاسات ونحو ذلك إنما بداية عملك كما قد عيشك كان يحب التيمون في شأنه كل من الآفة يبقى هنا عشان يقول او يحمل الغرفة الثانية اللي هي على الجهة اليسرى بإنه بدأ بالشمال وبعدين رأى على اليمين زي ما عمل في المرة الأولى إنه جئ باليمين ورأى على الشمال هذا في الحقيقة في نوع من الإيه؟ نوع من التكلف في توجيه الحديث بل كلام القرطبي و... آه... والقضي عياض أظهر من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى لكن طبعا لا شك ان ال... ال... نعم ايه هأتي في مسألة اعادة في غسل البدء ان شاء الله طيب هل يوجد فرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس نحونا الوقت ايه ثلاثة على الخلاف اما بالتكرار واما بالايه بالتوزيع نعم اكثر احاديث الباب تنص على انه لا فرق بينهما وده الاصل في الاحكام طبعا ان النساء شقائق الريجان ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم لقد كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد الكلام لمين لعائشة على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات هذا طبعا ظاهره أن النبي صلى الله عليه عليه وأقره وحديث أم سلمة عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حسيات لكن في صحيح البخاري عن عائشة يبه هنا بالقول والفعل نفس المرأى نقول القول والإقراء نفس المرأى عائشة وهي ثلاث مرات ولم يعقب وكذلك قال لأم سلمة يكفيك ثلاث إفراغات طيب لكن في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم إذا حصل هنا نعم الفصل ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيفر ظهر الأثر ده إنه كم مرة؟ خمسة أو على الأقل أربعة ثلاثة بالتعميم واثنين بالتوزيع وضع كده طيب ظهر هذا الاثر انها تصب على رأسها خمس حسنات الا انها قالت كنا نفعل ولم تضف ذلك الى زمن النبوة فهل هذا له حكم الرفع ام لا قول الصحابي كنا نفعل كذا اما ان يضيفه الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم او لا يضيفه فإذا أضافه إلى زمن النبس سلم فيقطع بأنه له حكم الراف والخلاف في هذه المسألة خلاف شاب البعض يدعي أن هذا الفعل قد يفعل ولا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا الكلام يقبل أم لا يقبل ليه لا يقبل قبل دي قبل بي ولا يتصور ان الصحاب يقول كنا نفعل بصيغة الجمع او نادل على الفاعلين ولا ينقل هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم ليه لان مثل هذا ما ظنط الاجتهار اما بالرؤية واما بالحكاية ولا لا يعني الصحابة عندما يقول كنا نفعل كذا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ظاهر حكاية ايه حكاية اجماع فكيف يجتمع الصحابة على فعل شيء ولا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر مستبعد جدا طيب واذا قلنا افترضنا جدلا ان ذا ممكن فان كان بعيدا فما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى على الرب تبارك وتعالى لا سيما إن فيه ايه؟ ها؟ تتابع على فعله وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كيف يكون الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الأمة بلاش نقول كل الأمة تفعل ما يخالف الشرع ولا يبينه رب العباد تبارك وتعالى بل لقائل إن, أن يقول لا يتصور أن يتتابع الصحابة على فعل شيء إلا وعندهم توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية هذا, الإيه؟ هذا الأمر ولا لا هل يتصور أن الصحابة ممكن يتتابعوا على فعل شيء ولم يسألوا أن يتصلم عن مشروعيته أو عدم مشروعيته لكنه يسألوا بكل صغير أو كبير فكيف يتتابعون على فعل شيء قبل أن يسألوا أو قبل أن يعرفوا, محك... قبل أن يعرفوا حكم هذا الأمر هذا الشيء هذا بعيد جدا وبالتالي القطع بإن قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الرف هو الذي يجب المصير إليه ومن شذ عن هذا لا يقبل قول يبقى الخلاف في مسألة إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة إما أن نقول بأن الله حفظ من رب نقول إيه بأنه موقوف طيب مثل هذا الموقوف حجة ولا ليس هل هنقول موقوف بصيغة الجمع هل يعد إجماعا أم لا يعد لو قلنا إجماع يبقى لابد أن إحنا ننظر إلى مسألة أنه إجماع إيه سكوتي يعني لو افترضنا ان طائفة كبيرة فعلت واخرى لم تفعل لكنها لم تنكر يبقى لابد ان ينظر هل هذا الفعل مظنة اشتهار ام ليس مظنة اشتهار ده خلصة الكلام في المسألة قال الحفظ رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث طبعا عائشة هنا ها لم تضف هذا الفعل الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم واجما يعني مستحيل ان واحد يفهم فق أو يتمكن في مسائل الفقه بدون علم الحديث يعني وهو علوم الشرع كلها عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات. عشان واحد يبقى متقن لأصول الفقه وليس متقنا للحديث والتصحيح والتضعيف وغيره لا تفيد أصول الفقه بشيء لو أنه عارف فقه وأصول فقه ويستطيع أنه يضعف ويصحع ولكن ليست له دراية بالأدلة أصلا مشكلة تاني لو ما عنده شيء علم بأصول الفقه وعنده الحديث مش هيعرف يستنبط من الحديث شيء فإذا المسألة كلها علوم الشرع مجتمعة ولابد للمرء أنه يأخذ على الأقل بالقسط الأدنى الذي يجعله يفهم كلام العلماء إن لم يتمكن من إيه من الآلة التي تجعله يستنبط الحكم بنفسه قال الحافظ وللحديث حكم الرفع مع انه لم ينسب إلى او لم يضط الى ذمن النبي صلى الله عليه وسلم لان الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو مصير من البخاري الى القول بان لقول الصحابي كنا نفعل كذا له حكم الرفع سواء صرح بإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم أم لا وبه جزم الحاكم في علوم الحديث انتهى كلامه رحمه الله قلت وهذه مسألة مختلف فيها بين أصوليين فمنهم من أطلق القول بالقبول سواء أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وهذا صنيع الشيخين وأكثر منه البخار رحمه الله البخار مسلم يرى يا ريان. إن قول الصحابة كنا نفعل كذا سواء قال في زمن النبس صلى الله عليه وسلم أو ما قال شيء له حكم إيه؟ له حكم الرقل ليه؟ هو الحفظ هنا قال لأن الظاهر اطلاع النبس صلى الله عليه وسلم على ذلك ونضيف لأنه يصعب أن يجتمع الصحابة على فعل شيء دون أن يخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلموا دليله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الظن بالصحابة رضوان الله تعالى عليه طيب. ومنهم من فصل من جهة احتمال خفاء هذا الفعل فلا يقبل يعني فعل ليس مظنة اجتهاء فلا يقبل أو ظهوره فيقبل ومنهم من فصل بين كون القائل من المجتهدين أم لا وإذا كان الصحابي أورده في معرض الحجة أم كما في النكة مجلد 2 صفحة 515 516 هذا كلام أيضا من الحافظ في المسألة فإذا قلنا بأن له حكم الرف كان في غسل رأس المرأة أو غسل رأس المرأة صفتان خلاص صحنا عندنا عائشة في رواية قالت بإيه ثلاث وفي رواية تانية قالت بإيه أكثر من ثلاث اللي هم زي ما قلنا إما نحملهم خمسة او اربع خمسة على التعميم او اربع على التوزيع ثلاثة ومرة يمين ومرة شمال نعم تارة بثلاث غرفات وتارة بخمس حفنات واذا حملناه على الوقف وان دا كلام عائشة او ان عائشة رضي عنها وبعض النسوة كنا يفعلنا ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اذا حملناه على الوقف فتقدم الثلاث على الخمس لأنها صريحة في الرفع أو يقال الثلاث تكفي وإن زادت إلى خمس ثلاثة راح تمسألة كده يعني الثلاثة ده مقطوع بأن النفس اللي مطلع عليها وإيه؟ وأقرها بل جعلها مجزئة طيب الرواية الثانية رواية عائشة إما أننا نحملها على تعدد الصفة باعتبار الرفع أو أن هذا اجتهاد من أم المؤمنين عائشة ومن وافقها من النساء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الموقوف ينظر هل هو مضمة اشتهار او ليس مضمة اشتهار ليكون اجماعا سكوتيا ام لا, لا. والحقيقة ان القول بان الثلاث تكفي وان زادت الى خمس فلا يعني له وجه قوي بل لعله يجمع بين الروايتين المذكورتين لا سيما وقد روى احمد من طريق جميع ابن عمير قال حدثني عبد الله بن ثعلبة قال دخلت مع أمي وقالت على عائشة رضي الله تعالى عنها فسألت إحداهما كيف كنت تصنعين عند الغسل فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول سلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيد على رأسه ثلاث مرات ونحن أي نساء نساء النبي صلى وسلم نفيض على رؤوسنا خمسا من اجل الضفري يعني ايه الدفاع. لكن في اسناده جميع ابن عمير فيه ضعف ويعني جرت عادة كثير من الفقهاء الميل الى الاستئناس بمثل هذه الاحاديث في باب الايه في باب الترجيح او في باب الجمع بين الادل نعم طيب هل تنقض الضفائر في غسل الجنابة؟ قلت للاستئماس مش للاستدلاث يعني مثلا لو ان عندك حديث في لفظة غريبة وجاء حديث بسنة ضعيف لكن ضعف طبعا خفيف في ما يبين معنى هذه اللفظة يأخذون بمثل هذا الحديث وفي حالتنا هذه يمكن أن يستدل بمثل هذا الحديث لأن الضعف فيه يسير أو يستأمز هل تنقض الضفائر في غسل الجنابة ذهب الجمهور إلى أن الضفائر لا تنقض في غسل الجنابة أو غسل الجنابة سواء كانت لرجل أو امرأة الرجال كانوا يدفرهم بس في عصر كان يقبل التطوير وفرق الحنفية بين الرجل والمرأة فقالوا ينقض الرجل دون المرء ومنهم من فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيضي فأوجبوه في الثاني دون الأول وهو المشهور من مذهب الحنابلة واختاره أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى وكلامنا هنا طبعا عن غسل الايه؟ الجنابة ورأي الجمهور فيه أرجح وأنه لا تنقض بفائر المرأة ولا الرجل وهو في النساء واضح لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها طبعا أم سلم قالت إيه إن امرأة أشد دفر رأسي أفأنقضه للجنابة قال لا طبعا واضح طبعا إيه آه. وحديث أسماء بنت شكل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لما سألته أن هي تأخذ ماءها وسبرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تبلغ شعرها دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون شعره ولم يتعرض لمسألة نقد الدفائر مع أن الدفائر كانت ايه؟ مشهورة أو يعني استعمال النساء لها كان مشهورا وقد تقدم ذكر هذه الأحاديث ويضاف إليها ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع مولى ابن عمر أن نساء ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيضي فلا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها طبعا معروف أن ابن عمر في مثل هذه الأحوال كان ده ليش متشدد دي اتلعني. لو قلنا شادد شوية أحسن من المتشدد اه. وروا أبو داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نغتسل علينا الضماد ونحن مع رسول الله سسلم محلات ومحرمات والضماض ما يلطق به الشعر مما يلبده ويسكنه فالمعنى أنها تغسل رأسها وقد ضم ضطفه لعدم نقض الضفائر يعني ذا اللي بقوله الو... ها؟ اللي بقوله عليه ده وأما الرجل فيستدل لعدم نقض ضفائره بحديثي جبير بن مطعم وجابر المكورين إيه؟ آنفا حديث جابر خلينا نقول في حديث جبير النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اما انا فافرغ على رأسي ثلاث افرغة لم يذكر ايه هل النبي صلى الله عليه وسلم كم يتدفر اه ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وله ايه ثلاثة غدائر او بطائر نعم ولا ثلاثة, بقى. ثلاثة اه واحديث جابر لما اعترض عليه الحسن ابن محمد ابن الحنفية قال له ان النبي صلى الله كان يفرغ على رأسي ثلاث افراغات قال ان شعري لكثير قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم اكثر اذا هنا لم يذكر غير طيب اه والأصل عدم التفريق بين الرجل والمرأة في الأحكام إلا بدليل ولو كان يجب شيء زائد على ما جاء في غسل النبي لبينه صلى الله عليه وآله وسلم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وأما ما رواه أبو داود حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني ضنضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان رضي الله تعالى عنه حدثهم أنهم استفتوا النبي صحيح. ألا تنقض لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها انت انتوا هنا بتاخدوا بالوجاده ولا بتاخدوش يا جماعه تاخدوا بالوجاده ولا بتاخدوش شكل ايه نمشي في مجدي نساله ايه الاول ايه عبد الاول قول لي الوجاده ايه اول وده كده زي ال بيقول لك معناها ايه تقول زي ما زي ان يجد التقديم خط شيخي في خارج يعني ده اللي مثلا ده خط شيخي ما تختصر الكلام ده كله وتقول نقل المحدث من اصل شيخي بس خلاص خلصت <تصفيق> <بس> المساله <تصفيق> هي دي الوجاهه لا مش هتطلع احمد لوحده فالحقيقه طبعا فيها يعني بين المحدثين خلاف في العمل بالوجادة يعني المحدث يجد كتابا بخط شيخه فينقل من أصل هذا الكتاب لا سيما إذا كان الكتاب محفوظا من أراق السوء الذين يدخلون في أصل الكتاب ما ليس منه يعني يقولون فلان هذا كتاب محفوظ كما بتكلم في مسألة تحفظ ضبط صدر وضبط كتاب ضبط الكتاب إن هو يمنع كتابه من وصول أيدي الوراق السوء إليه فهنا بنقول أن هذا وجد بخط شيخه كتابا فيه أحاديث بأساندها فحدث كأنه سمع هذا الكتاب من شيخه او كان شيخه أجازه بروايه هذا الايه الكتاب اللي هي بيسميها ها الاجازه ان هو يقول يدفع اليه كتاب نقول اجزتك في روايه هذا الكتاب عني أو كذا ففي بين المحدثين خلاف بعضهم يقول ان يجوز العمل به الوجاده ما دام الكتاب صحيحا محفوظا من وراق السوف وبعضهم يقول لا هذا فيه ايه فيه انقطاع ومن ثم اختلفوا في, في صحة هذا الحديث ليه لأنه والآن لو كنا بالوجادة يبقى الحديث صحيح لأن محمد بن عوض ثقف وأخذه من أصلي شيخه اللي هو إسماعيل ابن عياش وإسماعيل ابن عياش روايته عن الشاميين مقبول وضمضم من إيه شامي نعم الحاجة انتبه شو أرمان طيب يبقى هنا لو قلنا بالوجادة يبقى الحديث ايه على الاقل حسن على الاقل حسن نعم وإلا فالمتابعة الثانية اللي هو قال ايه وحدثنا محمد بن اسماعيل عن ابيه محمد بن اسماعيل لم يسمع من ابيه فيكون الاسناد منقطع سواء بال ايه بهذا الاتصال او بقول من قال ان الوجادة حكما حكم الانقطاع نعم ليه اصدر ايش واكثر المحدثين على العمل به لكن طبعا اهم حاجة يطمئن الى صحة الكتاب دي اهم حاجة انه فيش فرق بين ان انا انقل من كتاب شيخي الذي اثق تماما ان هذا خطه هو الذي كتبه بيمينه او املاه فكتب عنه وبين ان انا اسمع منه او هو يدفع الي الكتاب اللي كتبه ويقول احدث بهذه يعني الفارق بينهم في الحقيقة يعني الى ما فارق محدود نعم آه. قلت ففي اسنادي محمد ابن عوف لم يسمع من اسماعيل ابن عياش وكذلك محمد ابن اسماعيل لم يسمع من ابيه وبهذه العلة اللي هو الامقطاع انتوا افلي انتوا عادة يمشي في وبهذه العلة لانقطاع أعلّه في عون المعبود وهذا منه بناء على عدم العمل بالوجادة وأعلّه المنذري بقوله في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه وفيهما مقال ورد عليه بن القيم رحمه الله فقال وهذا إسناد شامي وأكثر أئمة الحديث يقول حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح طبعا هنا مع التسليم بثبوته فيجمع بين وبين الأحاديث السابقة بحمل على الاستحباب دون الوجوب لا إذا رجحنا عدم وجوب نقض الضفائر فهل يجب غسل ظاهر الشعر وباطنه أم يجب غسل ظاهره فقط أم يجب غسل ظاهره فقط أم يجب غسل أصول الشعر لبشر في الرأس دون المسترسل رأيكم اخذ نفس ساني شوي <تصفيق> واحد شعب طويل نازل او واحدة نازل نص طهرها او اكثر هل يلزمن يا تجمع هذا الشعب فوق رصها وتغسله كله ولا المهم بشرة الرأس والباقي ده تعن فيه ليه طيب ماشي. طبعا الوقت ما عادش فريد يحصل لهم الكلام ده. الا قليلة. انت وقت تعمل ايه? تقسله كله? طب نفسك خلص ده. المسألة ديت عندك طبيعية? اطلت الشعب دي ولا? طب انت هناك مصر يعني. ماشي. على مزهب المصريين مش مزهب. ال... الحقيقة هذه المسألة فيها خلاف ايضا بين العلماء. فقيل يجب غسل مسترسلة. اي. اي. ما زاد على نعم وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة وقيل لا يجب وهو مذهب الحنفية واختاره ابن قدامة من الحنابلة استدل الجمهور بعدة ادلة يعني في الحقيقة كل حديث فيها صريح ليس بصحيح وكل حديث صحيح ليس بصريح من ذلك نبدأ الاول بالايه؟ لازم <تصفيق> نبدأ بالأزن طيب حقيقة ان الاسئلة اللي ورده كتير فنرجئ الكلام في مسألة هل يجب بس لما من الشعر ام لا للمرة المقبلة حتى لا نطيل في